أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم كَهُمْ الْمُفْسِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ سَمِعَ مَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ مَا كَانَ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَّ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا 119. وهو العزيز الحكيم 110. خلق السماوات بغير عمد ترونها 111. وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم 112. وبث فيها من كل دابة 113. وأنزلنا من السماوات 117. وقعتنا فيها من كل زوج كريم 118. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلام 119. وقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو الصَّيْلَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَّ وَهْنِيٌّ وَفِصَالُ وَفِصَالُهُ, وفصاله 119. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 110. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون 111. يا بني ورد لفتكم فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني قم للصلاه وامر بالمعروف وانه عن الكر اصبر على 119. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور 110. واقصد في مشرك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 111. ألم تروا أن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 DISTAMSAK FAQAD ISTAMSAKA BIL URWATIL MUSQA WA ILALLAHI AAQIBATUL UMOOR WA MAN KAFARA FALA YAHZUN KA KUFRA ILAYNA MARJI'UHUM FANUNABBI'UHUM BIMA AMILU INNALLAHA ALI 119. ونمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلم والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعه ادخر ما نفدت ما نفدت كلمات الله ان الله 126. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير 127. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري سَن وَانَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ 119. فلك تجري في البحر بنعمة الله ليريق من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمن يُنصِيدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ النَّ فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُكَ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمْضِي